وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَتَرَقَّلُوا مِنْ ذَا بَوَّاحٍ وَاحِدٍ وَارْقُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَتَرَقَّلُوا مِنْ ذَا بَوَّاحٍ وَاحِدٍ وَارْقُلُوا للخف وما اغني عنكم من الله من شيء وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون عليه توكلت فليتوكل المتوكلون